بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبالوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور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 إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي يتفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بَنَا قَدجَ أَنَ نَذيرُم فَكَذذَّبَنَا وَقُلنا مَ نَزَّنَ اللهَّهُ مِن شَيْئٍ إن أَنتُم إللاا فِي ظناَالٍِ كَبير. وَقَالُوا لَن كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيهِ أَصْحَابَ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ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 اولم يروا الى الطير فوقهم صايم ف يطير ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير ام من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون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 قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيأَتْ مُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ قُلْ أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أَوْ رحيمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين